Fifty Languages Sh Miea Miea Narechi Al-Zhroof Al-Zhroof Zaguram Jiri-Zchi Hassal mera Lam yahsul qat لم يحصل قد برلين زجم ووشاع هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين ح جري زج سشاب لا لم يحصل قد لا لم يحصل قد زج زي. احد لا احد احد لا أحد زغوره مخمه اشيشوشه اتعرف احد هنا اتعرف احد هنا حو مخمه لا لا اعرف احد هنا لا لا اعرف احد هنا جري عش نحر ما لم يعد مازال لم يعد مش جري برا وش أشتع هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ حو مش عش نحر سش أشتب لا. لن أبقى هنا لأطول بتاتا لا لن أبقى هنا لاطول بتاتا جري زقورة عش نحزي شيء آخر لا شيء أكثر شيء آخر لا شيء آخر جري زقورة ويشرب غيوة أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ تريد أن تشرب شيئًا آخر؟ حو أشنع زمي صفايب لا، لا أريد أي شيء آخر لا، لا أريد أي شيء آخر زغورة جريء زي شيء حصل، لم يحصل شيء حصل، لم يحصل زجةشغاخة <تصفيق> هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا ح سجرري زباريس شغب لا لم يحصل أن أكلت أي شيء <تصفيق> لا لم يحصل أن أكلت أي شيءئ جري <تصفيق> زجة عش نحو زي ما زال أحد؟ ليس من أحد ما زال أحد؟ ليس من أحد جري زجور كوفي فايا هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ حو عش زي لا، ليس من أحد لا ليس من احد ورسيه چپس مفایم